وَتَرَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الزُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا سهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصونهم من دون الله 117. ومن يضلل الله فما له من سبيل 118. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من Al-Ji'iyum az-zu' wa malakum min nakir. Fatin agarohu fata arsalnak alaihim hafizah. Inna alaike illa al-balaq. 122. وذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 123. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور 124. لله ملك السماوات والأرض Yakhluqu ma yasha' yahbu liman yasha' inatha wa yahbu yasha' dhukura aw yuzawwijuhum dhakaran wa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 سَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ